ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أَيْدِيَهُمْ وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا, ولا, يزنين ولا يقتلن ولا ولا يقتلنا اولادهن ولا ياتين ببهتان